شبكة عباقرة التلاوة تقدم وفي شهر الصيام وفي شهر المغفرة نقف طويلا أمام كتاب الله لأن إرادة السماء شاءت أن تلتقي بالأرض في رمضان فتنزل دستورا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه دستورا نعمل به نحن نعمل به لكي نصل الى الحياة الاقوى والعبادات كلها والطقوس ليست في حد ذاتها هامة للحياة وانما ما تهدف اليه من رقي للانسان ومن بناء للمجتمع وصيام كشعيرة فرضها الله على المسلمين انما عبادة تدعو الى التكافل الاجتماعي وتدعو إلى تماسك المجتمع وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جوادا بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان هكذا وصفه عبد الله بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحا مرسلة في الكرم حين يلتقي بجبريل في رمضان وما أحوجنا أيها السادة ان نقتفي خطوات رسول الله فهو المعلم وهو الهادي للبشرية جمعاء أيها السادة ونحن في مسجد الإمام الحسين بمدينة القاهرة وفي هذا الاحتفاء الديني وفي صلاة الفجر نقدم هذه الابتهالات الدينية ويقدمها لنا اليوم المبتهل الشيخ إسماعيل السمكري mm No. Mm -hmm. What? Mm -hmm. You The ب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة فبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد ويكذا يوسعه دعاء الإيمان وأذن لصلاة الفجر في مسجد الإمام الفسّين بمدينة القاهرة. ووقف المصلون ايمانا واحتسابا يؤدون ركعتي السنة كما صاموا ايمانا واحتسابا وقفوا ايضا يصلون ركعتي السنة ايمانا واحتسابا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والرسول الكريم يقول ايضا الصوم جنة فاذا كان صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب فان سابه احد او قاتله فليقل اني صائم ويقول واتقوا شهر رمضان فانه شهر الله ان تفرطوا فيه فقد جعل الله لكم احد عشر شهرا تنعمون فيها وجعل لنفسه شهر رمضان ايها السادة وقد امتلأ مسجد الامام الحسين بمدينة القاهرة عن اخره بالمصلين هنا انما جاءوا لدعاء ربهم أن يثبت قلوبهم على الإيمان به وأن ينصرهم على أنفسهم وأن يتقبل صيامهم وقيامهم ودعاءهم وركوعهم وسجودهم أيها السادة السكينة والرحمة تعم هذه الساحه الطاهرة تعمها مغفرة تعمها دعاء تعمها أطلةً بين السماء والأرض. يتخلص المسلم من أثرته ومن أنانيته، ويتطلع بقلب صاف وروح مسلمة إلى أن يغفر له الله، فها هو يترك طعامه وشرابه ويترك ملذاته. ويتجه الى الله طمعا في ثوابه طمعا في مغفرته ايها الساده انتهى المسلمون هنا في مسجد الامام الحسين من اداء ركعتي السنه والمبتهل الشيخ اسماعيل السمكري يقيم الصلاه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة واستقيموا يرحمكم الله آتموا صفوفكم واستقيموا واعلموا أن تسوية الصفوف من ثمان الصلاة آتموا الصف الأول ثم الذي يريد آتموا الصف الأول ثم الذي يريد فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر واتجهوا إلى الله بقلوبكم الله أكبر, الله أكبر.